Book two Trideset Thelathun U restoranu dva Fil mat'a'mi, thnein Fil mat'a'm, Sok od jabuke, molim عصير تفاح من فضلك عصير تفاح من فضلك ليمونادو موليم ليموناد من فضلك ليمونادا من فضلك صاك اورايتشيتسه موليم عصير طماطم من فضلك عصير طماطم من فضلك Rado bih čašu crnog vina. Awaddu ka'san minan an ahmar Awaddu ka'san min an ahmar Rado bih čašu bijelog vina. Awaddu ka'san min an-nabidh al Awaddu ka'san Uzeo bih rado, bocu, pjenušca. A vodu zuđađate šampanja. A vodu zuđađate Voliš li ribu? A tu hibu samak? A tu samak? Voliš li govedinu? A tu hibu al bakari? أتحب اللحم البقري بوليشلي سوينيتين أتحب لحم الخنزير أتحب لحم الخنزير جاليو بيخ ناشتا بازمسن أريد شيئا بدون لحم أريد شيئا بدون لحم желал бих яло од поврћа اريد من الخضروات أريد طبق من الخضروات желал бих нешто што не траје شيئا لا يستغرق وقت طويلا اريد شيئا لا يستغرق وقتا طويلا želiteli هل تريده مع الرز؟ أتريده مع الأرز؟ želiteli testeninu uz أتريده مع المعكرونه؟ أتريده مع المعكرونه؟ želiteli krumpir uz أتريده مع البطاطس؟ اتريده مع البطاطس؟ نيامي او كوسنو ذاك الطعام مذاقه سيئا لا اتذوق طعم ذلك يلو يه hladno الاكل بارد Lem at Heather Lem atlub Da biste vidjeli njigu iskinuli posljednju dostupnu verziju posjetite: duplove, 2de